قَفَّ فَتَقْنَا هُما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها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 يُرِيدُونَ نَفْسًا ذَائِقَةَ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ تَخِذُونَكَ إِلَّا إِلَهٌ أَهَذَا الَّذِي يَنْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عليهم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 ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر معرضون أم لهم آلهة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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم وَلَ إَّ ستََتْهُم نَفحَةُم مِ عَذاَا بِرَغِّكَ ل يَقولَُّ يا وَلَ نَعِد النَّ كُ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 وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنزلناه